أكتنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن لَكُمْ لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا تَعْتَ مِنْ تَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِنْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سيجعل الله بعد عسر يسر سيجعل الله بعد عسر يسر وكأي من قرية عتك عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعلدناها عذابا نكرى فذاقت وبال لا أمرها وكان عاقبة أمرها خسارة أعذ الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا للألباب فاتق الله يا للألباب الذين آمنوا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 يدخله جنات سجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأم بينهن لتعلموا لتعلموا أن كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما